هذا فعلى هذا إن وجده مغصوبا بطل العقد وإن وجده معيبا فرده فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام المؤلف رحمه الله تعالى يبين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 معين اشتري منك هذا الثوب بعشرة بمئة بمئتين بأقل أو أكثر فرق بين المثالين اذا قال اشتري منك هذا الثوب بهذه العشرة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 لأن البيع والشراء على شيء معين وهذا معنى قول المؤلف وإن باع بثمن معين تعين يعني تعين هذا الثمن لأنه عوض فتعين بالتعيين كالمبيع مثل لو اشترى ثوب ما يبدله بثوب آخر فعلى هذا إن وجده مغصوبا يعني تبين أن العشر هذه مغصوبه بطل البيع لأنه لأن الثمن هذا الذي دفع ليس للرجل وإنما هو مقصوب وان وجده معيبا يعني مقطوعة أو فيها عيب فرده يعني إما رده فالبيع صحيح لكن رده قال هذه العشرة مخرومة ما أقبلها لأني أذهب بها إلى المؤسسة ما تقبلها لأنه ذهب منها أشياء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 فأشبه رد المبيع كما لو كان المبيع معيبا ثم رده ينفسخ العقد برد المبيع وعن احمد رحمه الله ان السمن لا يتعين الا بالقبض لا يتعين رواية عن الامام احمد ان السمن لو قال اشتري منك بهذه العشرة مثلا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 ما دام انه لم يقبض هذا المعيب ولم يقبض هذا المغصوب فيبدله بغيره والبيع صحيح وان باعه بثمن في الذمة لم يتعين فاذا قضبه فوجده مغصوبا لم يبطل العقد وان رده لم ينفسخ لان الثمن في الذمة وان باعه بثمن في الذمة مثل ما مثلت اولا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 ينفسخ او يبطل البيع لا لا ينفسخ ولا يبطل يطالبه بعشره بدل العشره لانه اشترى بعشره معينه وانما اشترى بعشره في الذمة صورة العيب مثلا قال اشتري منك هذا الثوب بعشره فقال نعم بعته عليك فاخرج من جيبه عشره مصفوطة ودفعها فلما فلها البايع وجدها مقطعه فردها بهذا العيب هل ينفسخ البيع لا لا ينفسخ وانما البيع ثابت ويطالبه بعشره بدل هذه العشره لانها لا تلزم هذه العشرة بعينها ويلاحظ انه احيانا يتمنى البايع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 وجدها معيبه لا ينفسخ العقد وانما يبدلها بسليمة او يقبلها بعرشها. فصل والثمن بالذمه يعني ولو لم يكن مؤجل يعني ما سمي مثلا يقول اشتري منك هذا الثوب بعشره نقول الثمن بالذمه او قال اشتري منك هذا الثوب بهذه العشره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 وقد تقع يده على ثوب بريالين وقد تقع يده على ثوب بمائه هذا في جهاله وغرر والمنابذه يقول انبذ الي واحدا من هذه الأثواب بكذا فكذلك هذا في جهاله وغرر لانه قد ينبذ اليه بثوب لا يساوي ريالين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 وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب أو لمسه فقد علقه على شرط علق البيع على شرط يعني ما تم بينهم بيع إلا مشروط بكذا وسيأتينا أن البيع على شرط كذا ما يصح بخلاف الشرط في البيع فهو صحيح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 اذا قدم الحجاج ما يدرى متى يقدمون الحجاج ولا يدرى هل يتم البيع ولا يتم وان باعه قبل نشره يعني اذا الثوب المطوي الذي على لمس ان باعه على لمسه فقط ففيه جهاله وغرر وإن كان البيع قبل نشره وفله ففيه جهالة وغرر فلذا ما صح البيع نعم ولا يجوز بيع الحصات لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات رواه مسلم ولا يجوز بيع الحصات لماذا؟ لأن فيه جهالة وغرر يقول هذه الحصات أنا أرميها على السياب الذي تقع عليه الحصات لي بعشرة فقد تقع الحصات على ثوب بعشرة وقد تقع على ثوب بمئة فيأخذه بعشرة وقد تقع على ثوب لا يساوي ريال فيأخذه بعشرة هذه من صوره ومن صور البيع الحصاة يقول أنا أرمي بهذه الحصاة في هذه الأرض فإلى حد بلغت فهو لك بألف ويقول الثاني قبلت فقد يرمي الحصاة وتقع بعد عشرة أمتار وقد يرمي الحصاة وتقع بعد مئة وخمسين مترا ففيه جهالة وغرر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 هذه الدار بألف على أن تسلمك الثمن أو تسلمني الثمن متى ولد ولد الناقة هذا ما يدرى الولد هذا متى بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو خمسه أو عشر فبالصورة الأولى هو مبيع حبل الحبل مبيع ولد الحمل مبيع وهذا في جهانة وغرب وفي الصورة الثانية هو اجل وهذا الاجل لا يدرى هل هو قريب ام بعيد نعم. ولا, يجي ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد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 ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح كما ذلك لا يجوز أن يقول أزوجك ابنتي إذا قدم زيت ما ندري يقدم زيت أو لا ولا ندري ماذا يحصل في هذه المدة قبل قدوم زيت فصلا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 هذا يحرم على المسلم أن يبيع عليه رجل عنده سلاح يجوز له أن يبيع هذا السلاح على هذا الرجل ويحرم عليه أن يبيعه على هذا الرجل يجوز له أن يبيعه على هذا الرجل لأنه يريد أن يتعلم فيه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 فيما بعد لك أن تخرجه تقول أنا لا أجيز لنفسي أن أستلم أجرة دار اتخذت فيما يغضب الله جل وعلا قال لك مثلا على سبيل المثال أنا أستأجر لكن على علمك أنني سأضع فيها دش أنا أخبرك الآن خشيت أني إذا سكنت وتعبت وانتقلت بعد ذلك تخرجني إذا قال هذا القول فلا يجوز لك أن تؤجره لأنه أخبرك بأنه سيعمل فيها الحرام فلا يجوز لك أن تؤجره وإذا استأجرها ووضع فيها هذا الشيء بدون علمك فمن حقك أن تخرجه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 ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لانه يمنع من استدامه ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر الرقيق تقدم لنا ان الرق سببه الكفر فالمرء يكون رقيقا بسبب كفره او كفر احد من ابائه